قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في الاختلاف السادس قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف السادس وذلك الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه فقال بعضهم الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية وقالوا وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه لأنه معرفة وقول وعمل الناس متفاضلون بالأعمال فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيمانا وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا وقال آخرون يزيد ولا ينقص وقالوا زيادته الفرائض وذلك أن العبد في أول حال تلزمه الفرائض إنما يلزمه الإقرار بتوحيد الله جل ثناؤه دون غيره من الأعمال وذلك بلوغ نوع من أنواع الإيمان، ثم فرض الطهار، ثم فرض الطهارة للصلاة والغسل من جنابة إن كان اجنب مثل ذلك، ثم الصلاة كذلك ثم الصلاة ثم كذلك سائر الفرائض، إنما يلزمه كل فرض منها بمجيء وقته. قالوا وانما يزاد ايمانه وفرائضه بمجيء اوقاتها ولا ينتقص قالوا فلا معنى لقول القائل الايمان ينقص لانه لا يسقط عنه فرض لزمه بعد لزومه اياه وهو بالحال التي لزمه فيها الا بادائه قالوا فالزياده معروفه ولا يعرف نقصانه قالوا فالزيادة معروفة ولا يعرف نقصانه ولا يعرف نقصانه نعم وقال آخرون الإيمان لا يزيد ولا ينقص عاشية وهذا هو قول المرجئة المحضه وهم الجهميه وقال آخرون الإيمان لا يزيد ولا ينقص عاشية وقال آخرون وقال آخرون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وذلك أن الإيمان معرفة الله وتوحيده والإقرار بذلك بعد المعرفة وبما فرض عليه من فرائضه قالوا والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر فلا وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله ولا النقصان في من نقصان عنه كفر. قالوا فقول القائل الإيمان يزيد وينقص كفر وجهل لما وصفنا على أبو جعفر. من حاشية, حاشية وهذا هو قول المرجئة المحضه وهم الجهمية وهو. وهذا هو, قول؟ وهذا هو قول المرجئة المحضه وهم الجهمية وهو قول باقي طوائف المرجئة من جمهور الأشاعرة والماتوريدية وهو قول, م... وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه قال ابو جعفر والحق في ذلك عندنا ان يقال الايمان يزيد وينتقص لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقول وعمل وأن جميع فرائض الله وأن جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا اسم مؤمن بالإقلاق إلا بأدائها وإذا كان ذلك كذلك. وكان لا شك أن الناس متفاضلون في الأعمال مقصر وآخر مقتصد مجتهد ومن هو أشد منه اجتهادا كان معلوما أن المقصر أنقص إيمانا من المقتصد وأن المقتصد أزيد منه إيمانا وأن المجتهد أزيد إيمانا من المقتصد والمقصر وأنهما أنقص منه إيمانا اذ كان جميع فرائض الله كما قلنا قبل فكل عامل فكل عامل فكل عامل فمقصر عن الكمال فلا احد الا وهو ناقص الإيمان غير كامله لانه لو كمل لاحد منه كما لن تجوز له الشهاده به لجازت الشهادة له بالجنه لأن من أدى جميع فرائض الله تعالى فلم يبق عليه منها شيء واجتنب جميع معاصيه فلم يأتي منها شيئا ثم مات على ذلك فلا شك أنه من أهل الجنة ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الذي قيل له إنه قال إني مؤمن ألا قال إني من أهل الجنة لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال ومن كان كاملا كان من أهل الجنة غير أن إيمان بعضهم أزيد من إيمان بعض وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض فالزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك قال أبو جعفر وقد دللنا على خطأ قول من زعم أن الإيمان معرفة وإقرار دون العمل وعلى فساد قول الزاعم أنه المعرفة دون الإقرار والعمل وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع وفي فساد ذلك القول قال أبو قال أبو جعفر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 وفي فساد ذلك القول فساد علة الزاعمين أنه لا يجوز الزيادة والنقصان في الإيمان وصحة القول الذي اخترناه قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن ونحن هذا أنه يسمى يا ربهم أن يزيد عن يزيد بالطاعات وينقص من معاصر ويسود الإسلام خلافاً للمرجع، خلافاً لمن <تصفيق> قال إنه يزيد ولا ينقص بل يزيد هو ينقص فالطاعات تزيد والمعاصر تنقص. وقد يزول كل إياه إلى وجناك من نواقع الإسلام وقد لا يزول إذا كان معصيا كغيبة، كالرباء، كالخمر، كالعقوق سننقصوا به الايمان وبالحج والجهاد والأعمال الصالحة الأخرى والصدقات يزداد اليمن ولا يزول الذي بنقض النواقل الإسلام. حفظ ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك. ثم, ثم. ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن. فقال بعضهم هو مخلوق. وقال آخرون ليس بمخلوق ولا خالق. وقال آخرون لا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق قال أبو جعفر والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا لمتكلم لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه غير جائز أن يكون خالقا بل الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق سبحانه وإذ كان كلاما للخالق وبطل أن يكون خالقا لم يكن أن يكون مخلوقا لأنه لا يقوم بذاته سبحانه لأنه لا يقوم بذاته وانه صفة والصفات لا تقوم بأنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها فالألوان والطعوم والارايح والشم لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه وإنما يقوم بالموصوف به فكذلك الكلام صفة من الصفات لا تقوم إلا بالموصوف بها وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون صفة للمخلوق والموصوف بها الخالق سبحانه لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق فيكون إذ كان المخلوق موصوفا بالألوان والطعوم والأرائيح والشم والحركة والسكون ان يكون الموصوف بالألوان وسائر الصفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق في اجتماع جميع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول ما يوضح فساد القول بأن يكون الكلام الذي هو موصوف به رب العزة كلاما لغيره فإذا فسد ذلك وصح أنه كلام له وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوف بما صح أنه صفة للخالق وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير مخلوق ومن ابى ما قلنا في ذلك قيل له أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق أخلقه إذ كان عنده مخلوقا في ذاته أم في غيره أم قائما بنفسه فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن أن تكون ذاته سبحانه محلا للخلق وذلك عند الجميع كفر وإن زعم أنه خلقه قائما بنفسه قيل له أفَيَجُوزُ أَنْ يَخْلُقَ لَوْنًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَطَعْمًا وَذَوْقًا فَإِنْ قَالَ لَا قِيلَ لَهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ أَجَازَ مَا أَبَيْتَ مِنْ قِيَامِ الْأَلْوَانِ وَالطّعُومِ بِأَنْفُسِهَا وَأَنْكَرَ مَا أَجَزْتَ مِنْ قِيَامِ الْكَلَامِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يُسْأَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقٌ وَإِنْ طَالَبَ قِيلَ لَهُ فخلق قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة له وإن وان قال بل خلقه قائما بغيره قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة له فان قال بلا قيل له اف يجوز ان يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون فما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به وكذلك يخلق حركه في غيره فيكون, فيكون هو المتحرك بها فإن ابا ذلك سئل الفرق وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذ خلق حركه في غيره فهو المتحرك وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة إذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه صح أن كلام الله صفة له غير خالق ولا مخلوق وأن معاني الخلق عنه منتفية وأنه لا أقول الله كالرضاعه وغضبه علم كلها صفات الله جل وعلا غير مخلوقه وبذاته وصفاته غير مخلوق من هو الخالق وما سوءه مخلوق ولهذا قال السلف رضي الله عنهم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يوم ثم قال ابو جعفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك في الفاظ العباد بالقران وقد بين ثم كان الاختلاف بعد ذلك في الفاظ العباد بالقرآن في ألفاظ العباد نعم. مم. مم. ثم كان الاختلاف بعد ذلك في الفاظ العباد بالقرآن وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا واختلف في عذاب القبر هل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه فقال قوم جائز ان يكون الله جل ذكره ذكر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى واختلف في عذاب القبر وهل يعذب الله تعالى احدا في قبره او ينعمه فيه فقال قوم جائز ان يكون الله جل ذكره يعذب في القبر من شاء من اعدائه واهل معصيته وقال اخرون بل ذلك كائن لا محاله بتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله جل جلاله يعذب قوما في قبورهم بعد مماتهم وقال آخرون ذلك من المحال ومن القول خطأ وذلك أن الميت قد فارقه الروح وزايلته المعرفة فلو كان يألم وينعم لكان حيا لا ميتا والفرق بين الحي والميت الحس فمن كان يحس الأشياء فهو حي ومن كان لا يحسها فهو ميت قالوا ومحال, قالوا ومحال اجتماع الحس وفقد الحس في جسم واحد فلذلك كان عندهم محالا أن يعذب الميت في قبره قال أبو جعفر والحق في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال استعيدوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق ويقال لمن أنكر ذلك أتجيزون أن يحدث الله حياة في جسم ويعدمه الحس فإن أنكروا ذلك قيل لهم وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك فإن زعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك هو أن الحياة علة للحس وسبب له وغير جائز ان يوجد سبب شيء ويعدم مسببه واوجبوا أن يكون المبرسم والمغمى عليه يخسان الآلام في حال زوال افهامهما فيقال لهم أتنكرون جواز فقد الآلام واللذات مع وجود الحياة فإن أنكروا جواز ذلك وقالوا لا يكون حي إلا من يألم ويلذ قلنا لهم أفتحيلون أن يكون حيا لا مطيعا أو عاصيا أو فاعلا أو تاركا فإن قالوا نعم خرجوا من حد المناظرة لدفعه الموجود المحسوس وذلك أن الأطفال والمجانين موجودون أحياء لا مطيعين ولا عاصين وأن المغمى عليه والمبرسم لا فاعل ولا تارك اختيارا هذا اللي قال المغلف قال السنه والجماعه السنه والجماعه يقولون بعضا بطور نعيه وهم حد إجماع منه لسنة والجماعه المسلم المطيع نعم والعاصي على خطر والكافر يؤجب هذا محل احد اجماع اهل السنه والجماعه ولهذا شرع الله لنا في اخر الصلاه الدعاء اللهم من بجهنم جهنم من عذاب النحية ومن فتنه النحيى والموت ومن في الدنيا ما على قبر يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسترد من وأما واما كان فكان ينفي بالنميمه هذا امر مجمع عليه بين اهل السنه والجماع نعم بشكل غير قابل للقتل صلى الله عليه وسلم وكان جاهل أصل مم. مم مم. وان قالوا بل لا نحيل ذلك ونقول جائز وجود حي لا مطيعا ولا عاصيا مطيع ولا, عاصي ولا فاعلا ولا تاركا قيل لهم فأجيزون وجود حي لا حاس ولا مدرك كما أجزتم وجوده لا فاعلا ولا تاركا فإن أبوا سئلوا الفرق بينهما وإن أجازوا وجود حي لا حاس ولا مدرك قيل لهم فإذ كان جائزا عندكم وجود حي لا حاس ولا مدرك فقد جاز وجود الحياة في جسم وارتفاع الحس عندكم منه فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحس في جسم مع ارتفاع الحياة منه ويسألون الفرق بين ذلك. <تصفيق> لو حياة خاصة في معها العذاب والنعيم وروحه في الجنة المؤمن وكاهر إلى النار قال تعالى في هذه في العون النار رضون عليها غدو وعشيء هذه بزغ ويوم القيامة أدخل ولا في أهل الجنة هذا صحيح أن راح المؤمنين قط قصير في الجنة حيث شئت راح الشهداء في أزواج تاره غض تسرع في الجنة حيث شئت ثم ترجع الى غنائم معلقه فالجسد له نصيبه لكن معظم العذاب والنعيم نرجوح والجسد له نصيبه ويقال لهم اليس من قولكم انه جائز وجود الحياه في جسم وفقد العلم منه في حال واحده فان قالوا نعم قيل لهم فما أنكرتم من وجود العلم في جسم مع فقد الحياة وهل بينكم وبين من أنكر وجود الحياة في جسم مع فقد العلم فأجازوا وجود العلم مع فقد الحياة فإن قالوا الفرق بيننا وبينه أنا لم نجد عالما إلا حيا وقد نجد حيا لا عالما قيل لهم أو كل ما لم تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغير جائز كونه عندكم فإن قالوا نعم قيل لهم أفشاهدتم جسما حيا له حياة لا تفارقه الحياة بالاحتراق بالنار فإن زعموا أنهم قد شاهدوا ذلك وعاينوه أكذبتهم المشاهدة مع ادعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه وإن زعموا أنهم لم يعاينوا ذلك ولم يشاهدوه قيل لهم أفتقرون بأن ذلك كائن أم تنكرونه فإن زعموا أنهم ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم محتم القرآن وذلك أن الله تعالى ذكره قال فيه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فإن قالوا بل نقر بأن ذلك كائن قيل لهم فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحس الألم واللذة مع فقد الحياة وإن لم تكونوا شاهدتم ولا عاينتم عالما ولا حاسا إلا حيا له حياة كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تفرقه النار وإن لم تكونوا عاينتم جسما تتعاقبه, تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالنار فإن قالوا إنما أجذنّا ما أجذنّا من بقاء الحياة في الجسم الذي تفرقه النار في حال احتراق في حال إحراقه فإن قالوا إنما أجذنّا ما أجذنّا من بقاء الحياة في الجسم الذي تحرقه النار في حال إحراقه النار تصديقا منا بقبر الله جل كناؤ قيل لهم فصدقتم بخبر الله جل تناؤه بما هو ممكن في العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه فإن زعموا أنهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه زعموا أن خبر الله عز وجل بذلك تكذب به العقول وترفع صحته وذلك بالله كفر عندنا وعندهم ولا اخاله ولا اخالهم يقولون ذلك ان من المؤلف اذا المؤلف يتنازل مع هؤلاء هؤلاء ليش هو أهلا بأن يبحث معهم من خالف النصوص وكابر المعقول والمنقول ليش بأهل اهلا يناقش ينمى ان يرفض ولا يثبت اليه ويبين للحق قال ما جاء في <تصفيق> السنة وما جاء في أبياته عن الذين شبه فإن زعموا أنه تعالى ذكره أخبر من ذلك بما تصدقه العقول قيل لهم فإذا كان خبره بذلك خبرا يصدقه العقل وإن لم تكونوا عاينتم مثله فاجيزوا كذلك ان عذاب الله تعالى ذكره الما ولذثا وعلما في جسم لا حياه فيه وان لم تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدتم ولا صح بذلك ليس صحيحا بل في حياة ليت ترد الى الحياه حياه برزخيه الله عالم بكيفيتها يحس معها بالعذاب والنعيم غير حياه الدنيا وايه الحياه اهل الجنه والنار فالحياه انواع هي في الدنيا وحياه البرزخ وحياه الاخره لا اكملها حياه الاخره لا اكملها اما حياه الدنيا في حياة الناقصة وحياة البرزخ كذلك لكن معها الاحساس بالعذاب والنعيم والله كمال النعيم وكمال العذاب سبحان الله نعم فأجيز كذلك أن عذاب الله تعالى ذكره الما ولذة وعلما في جسم لا حياة فيه وإن لم تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدتم ولا صح بذلك عندكم خبر عن الله تعالى ذكره أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد أحرقته النار قبل مجيء الخبر به وإذا كان الخبر قد حقق صحة كون ذلك حتى يصح به عندكم خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام والمساله على من انكر منكرا ونكيرا ودفع صحه الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الميت لك قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى القول في الاختلاف في الرؤيه قال ابو جعفر اختلف أهل, في جواز رؤية فقال جماعة أستغل. أستغل. اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم فقال جماعة القائلين بقول جهم لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده ومن حده فقد كفر وقال ضرار بن عمرو الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره ولكنه يرى في القيامة بحاسة سادسة وقابله حسين بحاسة سادسة سادسة اي نعم هو هذه سادسة سادسة لا سادسة, سادسة ماشي سادسة بحاسة سادسة؟ اي نعم نعم بالضبط وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل ابن سليمان الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون التذي <تصفيق> وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل ابن سليمان الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون <تصفيق> وقال جماعة متصوفة ومن, ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أختي عبد الواحد الله جل وعز يرى في الدنيا والآخرة وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كل ما شاءوا إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه لأنه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه وأن العدو لا يثبته وأن العدو لا يثبته إذا رآه وقال بعض أهل الأثر يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانا ولا يحيطون به وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا وإنما زعل. يمكن ينبري المؤمن هذه الأقوال الباطلة إلا على سبيل الرد لها والبطل لها. الله جل وعلا أخبر سبحانه أنه يرى وبينا أن لا يرونه. فقال جل وعلا لذين أرسلنا وزيادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة إن الله وجه الله. قال تعالى وجوه يوم الدين نازلة إلى ربها نازلة. على الارائك ينظرون والله جل وعلا اخبر انهم ينظرون أما كفر فلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وتواترت الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان ربنا جل وعلا يرى يوم القيامه يراهم مؤمنون يكشف لهم الحجاب ويرون جل وعلا في, في, في المحشر ثم يرونه في الجنه كما كما يشاء سبحانه وتعالى اما الكافر فهم اما الكفر فهم محجوبون قول اهل السنه والجماعه والاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان والحق الذي لا ريب فيه خلاف الخوارج والمتزيلة والجامية وسائر أهل بدا فهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يرى يوم القيامة وزرى في جنة يرى همؤمنون هم ويهجبوا عنه كافرون يعني يليق بالمؤلف أن يضرب عن أقوال الموطنين صفحا بابطالها ثم بيان ما هو الحق نام وقال قال اخرون منهم يراه المؤمنون بابصارهم ولا يدركونه وهذا هو الصادق قال تعالى لا تدركه الأبصار يرونه من غير حاضر. وأجل اجل و من تحيط به ابصارهم خلقه و ايها الاخوه لا تدركه الابصار و الابصار لا تحيط به قال جل و علا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ان لم يدركون فالادراك غير التراعي و جل و لكن من غري أن تحيط به ابصار الخطر من غري أن به أبصار الخطر له الحجاب, الحجاب على وجهه الكريم ليس بينه بين رؤيته لكشف الحجاب مم. قالوا وإنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نثى الإدراك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهذه جملة أقاويلهم واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن قالوا إن كل من رأى شيئا فلن يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مباينا لبصره أو ملاصقا قالوا وغير جائز أن يرى الرائي ويبصر, ويبصر, ويبصر المبصر ما لا بصره لأن ذلك لو كان جائزا لوجب أن يرى الرائي عين نفسه فلما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة لأن ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره فإذا كان ذلك في الدنيا محالا وكان ذلك غير جائز كانت كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كانت في الدنيا محالا وهذا غلط Li torna لأن ما في الآخرة لا يُرى في الدنيا إنما عاراه الله عبادة فقط فالجنة في, في الآخرة والنار في الآخرة لا يراهم أهل الدنيا لا يراها الدنيا وإنما يراها أهل جنة إذا دخلوها وأهل النار إذا دخلوها هذا يستنكر أن يكون جل وآلا احتجر عن عباده في الدنيا ثم يريه نفسه في الاخره يري أولياءه المؤمنين دون غيرهم الله قالوا وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال إن العبد في الآخرة يرى ربه مباينا ببصره إذ كانت الابصار في الدنيا لا ترى إلا ما باينها فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما باينها وجب أن يكون العبد إذا رآه في الآخرة مباينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه قالوا وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد له والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك الحد كان أعظم مما هو به قالوا وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر وإيجاب الحدود له وذلك عندهم خروج من الإسلام قالوا وبعد بعض من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى يرى لا في جهه فاثبتوا أصل الرؤية ونفوا أن يرى في جهه لأنه سبحانه لا تحده الجهات ولهذا كان قول أهل السنة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بها وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى لقوله وهو القاهر فوق عباده المستوي على عرشه الذي أحاط بكل شيء علما هذا هو حق هو العلو يوم القيامة جهة العلو ويرونه يرون له اهل الجنه في جهه اليمين يرونهم ذوقي مشوب اي والله ذوقهم سبحانه وتعالى نعم هو في العلو دائما جل وعلا نعم من يراهن المؤمنون كلا انهم عن ربهم ويله مهيوب امم هذا غلط جاء غلط انت غلط فينا جنات ظن انه مصيبه غلط لا محسن كلا إنهم عن ربهم يكشفون الحجاب يوم القيامه حتى يراهم المؤمنون في الموقف وفي بعض الرواسب في إليهم يلموها فيها منافقوها لكن ما ينزل من وجود المنافق ان يراواها فيراه المؤمنون ولا يراه الكافرون يعني المؤمنون هذا مقصود. <تصفيق> يعني يبدو لهم التي يعرفونها حتى يعرفوه لهم ما يعرفون دون ما, ما, ما يشوش عليه واهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث ابويا عند الله عليه الصلاة والسلام الله عنه قالوا وفين فيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منهم لقولهم إذا اثبتوه مرئيا على إذا أثبتوه مرئيا على كي يسمع صوتا أو يرى نورا أو ما أسمع ذلك قالوا وفي فيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منه لقولهم إذا أثبتوه مرئيا على المباينة التي وصفنا نقضوا قولهم بذلك أنه غير محدود وفي قولهم إنه غير محدود نقض منهم لقولهم إنه يرى لأنه إذا كان مرئيا لم يكن مرئيا إلا على المباينة التي وصفنا وذلك إيجاب حد لله تعالى ذكره قالوا فكل قول من ذلك ناقض لصاحبه ولن يسلم مخالفنا من المناقاة قالوا وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع, برؤية الصانع وصحة قولنا حاشية إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها يقدر بنحو ست ورقات وللأسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليها ولكن ولله الحمد وجدت من كلام ابن جرير رحمه الله ما يدفع به هذه الشبهة في تفسيره عند آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فقال رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب فالمؤمنون يرونه والكافرون يومئذ محجوبون كما قال جل ثناؤه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فاما ما به منكر رؤيه الله يوم القيامه بالابصار لما كانت لا ترى الا ما باينها وكان بينها وبينه فضاء وفرجه وكان ذلك عندهم غير جائز ان تكون رؤيه الله بالابصار كذلك لان في ذلك اثبات حد له ونهايه فبطل عندهم لذلك جواز الرؤيه عليه وانه يقال لهم هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إلا مماسا لكم أو مباينا فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كلفوا تبينه ولا سبيل إلى ذلك وإن قالوا لا نعلم ذلك قيل لهم أوليس قد علمتموه لا مماسا لكم ولا مباينا وهو موصوف بالتدبير والعقل ولم يجب عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبير والفعل غيره إلا مماسا لكم أو مباينا أن يكون, مستحيلا أن يكون مستحيلا العلم به وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين فإن قالوا ذلك كذلك قيل لهم فما تنكرون أن تكون الابصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو غير, وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوفا بالتدبير إلا مماسا لها أو مباينا وقد علمته عندكم لا كذلك وهل بينكم وبين من أنكر أن يكون موصوفا بالتدبير والفعل معلوما الا مماثا للعالم به أو مباينا وأجاز أن يكون موصوفا برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا إلا ألزموا في الآخر مثله وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن الأبصار إدراك الألوان كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات ومن شأن المتنسم درك الاعراف فمن الوجه الذي فسد أن يقتضي السمع لغير درك الأصوات فسد أن تقتضي الابصار لغير درك الالوان فيقال لهم الستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفا بالتدبير والفعل إلا ذا لون وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لا ذا لون فان قالوا نعم لا يجدون من الإقرار بذلك بدا إلا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوه وعاينوه موصوفا بالتدبير والعقل غير ذي لون فيكلفون بيان ذلك ولا سبيل إليه فيقال لهم فإذا كان ذلك كذلك فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها, تد لم تجدوها تدرك إلا الألوان كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذا لون، وقد وجدتموها علمته موصوفا بالتدبير غير ذا لون. ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله ولأهل هذه المقالات تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة أو سقيمة فهم في الظلمات يتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلاله انتهى فإن مخاف الشريعة ليس عنده إلا وليس عنده الى تردد في الظلمات التي فتحها نفسه في تأويلاته وما يملي عليه شيطانه وعقله وإنما الواجب على المكلف، على المؤمن تلقي ما جاء به الكتاب والسنه ورفض ما يخالف ذلك من آراء الناس وسبوهاتهم وتلبيساتهم لا فيما يتعلق بسبب الله ولا فيما يتعلق بغير ذلك الواجب هو تمسك الكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والأمن والأمن في سوة الله جل وعلا وفي أمن الجنه والنار والحساب والجزاء وإذ هذا من أخبار القيامة واخبار الساعة فإذا كان المخلوق لا يعلم إلا ما وصل إليه علمه لأن سمعه لأولنا ورأاه بصره فالواجب عليه يكف عما لا يحيط به علمه والواجب عليه يقول لما لا, لما لا يعلم الله عنه وكم غبي عليه وكم خافي عليه من أمور الدنيا من أمور بيته من أمور بلده وكيف بغير ذلك وتحكمهم في الله وفي الجنة وفي النار بغير ما يعلمون كله باطل كله ضلال وإنما الواجب تلقي هذه الأمور عن الكتاب والسنة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم إحسان فالله سبحانه وتعالى له الأسماء والحسنة وله الصلاة العلاء ويراه في الآخرة ويراه مؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلاله ومن طريق أهل الغواية ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم وان يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة ويمنحنا فهما وعلما سديدا به وبكتابه وبسنة نبيه وقليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آمين انتهى البحث وانتهى سم سم نعم نعم من يراه الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلموا انه لن يرى رده حتى يموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل رايت رأي قال لا رايت نورا هذا قول اهل السنه لا يراه الدنيا كما تعالى لا تدركه الأبصار, الابصار وهو اللطيف الخبير. وَإِنَّمَا يُرَى فِالْآخَرَ يَرَاهُ مُؤْمِنُونَ وَمُدُونَا كَافِينَ نعم خاتم الذهب لا أفو ما ستفه لا بأسف الحديثي ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب إتمس ولو خاتم من حديث لا الحديث كلها الصحيحين عليه قال الرجل ولو خاتم من نعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله وما يرى إلا في النوم ما رأى الصحابه الله بعد موته لا يرى الا في النوم إذا بعض مبتل ملبس عليه من نعم نعم, نعم اذا ارتفعت الشمس اذا وقفها يسمى الشمس من الشمس الى وقوف الشمس